ستة وعشرون استمع إلى الحوار واكتبه في دفترك السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال يا طلاب؟ نحن بخير شكرا أين أحمد؟ حاضر يا معلمي أين فاطمة؟ حاضر يا معلمي أين علي؟ غائب يا معلمي أين هو؟ هو في المستشفى آه، هل هو مريض؟ نعم، هو مريض الله يشفيه حسنا، الساعة الواحدة، هيا نبدأ الدرس